معي في الليل نجوانا تعالي طرقا بالنّت للوقيانا وعودي قد تفاه جرا يقور رجال ولي هنا عمري نجدد ليلة الذكرى وحين زوب ضوء البذر في النار وتاسرين أسحة أشهر النظر ذا الوردي وناسبح في سمى وعودي وعطي وجدي وجدي ليلة الذكرة فَيَبُو حَيِينا وَلَمْ من مِنَ نَسِيمٍ فَاجِر يا ها وليلنا <تصفيق> وزاب النور يرمي الى غامه تكرا تناجي باستة الخبرا فعودي قد تفى هجرا اجددي بيلة من